كثيرا ما يجلس الإنسان مع نفسه ويفكر قائلا يعني كان لازم أدم يكسر الوصية ولا يهوز يخون ويبيع يسوع المسية والغريب أننا نحن البشر نأتي باللوم على الآخرين وكأننا أبريان أيها لكن دي حقيقة وبعدين إحنا في إيدينا إيه نعمله في يديك الكثير لتفعله فقبل أن تدين غيرك وتأتي باللوم على الآخرين فعليك بإدانة نفسك اولا وحينما تسمع صوت الرب فلا تقصي قلبك وها هو صوت الرب ينادي على لسان كورال ملاك الزبيحة بكنيسة السيدة العزراء مريم والشهيد ابنوب بجبل المقطم وشريطه الأول أنا ويهوذا، وقد يكون هذا هو نداءه الأخير، فهل تلب النداء؟ حق كلمات بسيطة